قالوا يا ابانا اننا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب تَبِ مُؤْمِنٌ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا